بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندى مهربان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أو كساني بيبا وربون وبرجري خالتشيان كل ريباز إخوا إخوا كرد و والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم اوانجبى وريانهناو كردوت ساك كانيان كردو باورشان هنا بو قراني وتخوارو بو محمد صلى الله عليه وسلم Tanha awij rastawla layan parwardigar yanı ve hatwa Kuala gunaha kanyan khos bu Dulu hoş yanı rey kutsak kirdwa Zalika bi anna allaziyna kafaru atabahu albaatil Wa anna allaziyna amanu atabahu alhaqqa min rabbihim Kذalika yadribu allahu lil nasi amthalahum Awajla baraya barasti شوين بطالو پروپوسکا وتن وبيگمان اوانش ايمان ينه نابو شوين او حقكه وتبون كلا لا ين تر وردگار يانه واتوا ابو شي ويخو نموني كردوي خو يانيام بوديني توا فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اخنتموهم فشد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 والذي نقتل في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. إن ذا أقل ذنقة بواني بوانيباورا أو بدلا لجardin ينبيهم كجن حتى كشتاري كشتار زور ينلدكن إن ذا ديل كان ينقيم ببصنوا إن ذا لا من نتو تكبر الله ينكن ين بفديو بريتي حتى ذنقة كان بيباوران دادني. یا تازن کو تای دی بنمانه بت پرستان فرمان خوا بی وستا یا خوئی تولیل ده سندن بلان فرمانی پدان تا به یکتری تاقیتم کاته او کسانج لپی ناو رباز خوا دا کجران او خوا هر جیز پاداشت و ناکات سيهديهم و یصلح بالهم بجمارن مونیان دلو بيريان صاف وخوشدكات ويدخلهم الجنة عرفها لهم ودعان خاطة أو بهشتي بوي باس يا أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي أو كساني باورتان هنا أگر أيوة يارمتي آيني خواب وَالَّذِينَ كَفَرُوا و زالو سركوتو دكات بسركا فراندا و فيكانت انزجير دكات لجنق د خوراقتان دكات او نشك ببا وربون او بما دكات ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أو يسيروا في بجمان فينظروا كيف لو كان يعني پوس من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين كافرين أمثالها أخو اواني بزويدا نقراون تاب بينا اواني پش خوايا سرنزاميان تون بوا خوالنا يبردن و بباورانيش سرنزامي آواها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم سونك بيعمان خاب بستوان أوانك بأوريان هنا وا بيعمان كافرانش هذ بستوان تيان نيا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهاض والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم Biyaguman خوا awanay baa wariyan heyna waw kirdaway bashiyan kirdwa Diyan khata baa khati bhajtawa Karubarikan bajiriyan da darwat Awanaj baa warbun La dunya da rada bu yernu Waku aajal dakhonu da la warin Waduzak shwain ima nawayana Waka ayin min qariyatin التي أهلكناهم فلا ناصر لهم وخلطي زور شاربون بون كبهيستر بون لو خلطي مكيه كتو يندر کرد لنا ومن بردن وهيس پشتیواني چيان نبو أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ أخو أوكساي بلغيروني لپروردگار يا بو هاتبه كقرانه وا أوكساوا ككرداري خرافي بو جوان كرابيو رازان رابيتوا شوين هواو اروزوي خو كوتين ماذا الجننه التي وعد المتقون 112. فيها أنهار من ماء غير آس 113. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 114. وأنهار من خمر لذة للشاربين 115. من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ شَيْوَيْنَا يَا بِأَوْ بَحَشْتَوَايَا كَبَلَيْنَدْرَا وَبَبَرِسْكَارَا نُخْوَانَاسَان تَنْدَهَارُ بَهْرِ تَدَايا ل Kişisel kanalıNetir altyazıdır. Kişisel ise hü forcé zikten oldu Ve daha sonrata dinleye scrub ile ekleyin Eyle altyazı Nachtl幹 dolar indiriş ve her kuvvetli her kişi'dan karşı hü starving ardındanếne girdirler aktarımı için Roladır her şeyi Mahke ol JOSH'dan sonra كَرِخُولَكَان يَا بَارَصَ بَارَصَ حتى وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي محمد صلى الله عليه وسلم هن دعوانا جويد لأدقر لا لأيتو دردتن دلين بواني زانياريان پيدرا ولهاولان أو إيست محمد صلى الله عليه وسلم وتيتي أوانا أوكسانا كخوا مورينا وبسر دليان والشين هواء رزق خويا كوتون. والذين هتدوا زادهم هدو وأتأهم تقواهم أو كسانه هدايات ينور قرتو. خواشارة زعان زيادة كاتو. تقوى وبارس كاري ينpedo بخشة. فهل يضرون إلا الساعة أن تأتيهم بعده فقد جاء أشراطها. فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم دائع أونا باكانا صعورواني تسيدا كان جيغالقيا متكتوب فر يخيان بغريد تونك بيگومان هنديل نشانكاني هاتوتا دي كات روج دوائي خيام بغريد اتر كي دكانوا فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كواتذر نيابه وبزانه بيت قال الله ايش تستراوي يا شراسنيه ودا ويلي يا بردن بك الاخواب وغناي خوت وبو غناي وبيومان خادزاني بزموذولتان لروجو آدم قرتنتان لشودا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض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 بو چی صورت یکل قران نه نرری تخوار و دربارې جنگو جهاد کتیکاته صورت چی و د مزراو نرابه باسی زن کرابه دبینی او کسانی کله دلیان د نخوشي دوروي هه تماشاي تو دکن وقت ما شاکر مردن له هو شي خو چوبت بو اوان س جوان و چااشیان بکردایە هەر جنگ دراجێ بەجی خو ئەگەر خوا ڕاستیان بکردایە ئەوە باشتر ب بۆیان ف عسيس في الأضات قطيع ح جا ئوە بەتەمان ئەی ن پاکانگەر Vahripeyvendi hizmetiye bir fırının. Olaik aladin lananım Allahu fakamma um ve ama abı sarı um. A awan aukasanın kahvan fırınıdır kurdun ve أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أخو أو أنا ورد نابن ولا القرآن تيناقاً ونياً بل كذل يانقفل لي دراوة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأمل لهم. بأجمن أو كساني پاش أو پاشگران ولا كيان لباش أو أي نكيان لپاش أوه حقیا بورون بیا و شیتان خراب کانیان بود جوان و رازا و کرد بون و بهی و امید فری و دابون. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم سونک آوان دیان ود بو کسانی کرقیا بو لو قرآنه خواه ناردبوه ايمال مولا لهنده كارد جورايلتان دكين وخوابنهن يكانيان دزانه فكيف إذا توفدهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم آخو تسون بحالي أو ناپا كان كاتفرشتكان جانيان دچشنو لرخصارو پاشيان ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله كوتبون <تصفيق> كخواي بويه خواش كردوكان يعني حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم اي واد زان اواني كنخوشينا پاچيل دلياندا كخوا هر جيز رقو چينه اندر نا خاتو اشكراينا كات ولو نشاءنا اريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم اگر بما ويستا اوانما نشاند دادت كدورون او سهر بشي و ديمن ياندا دد ناسين وبيگمان بشي وازي قسش ياندا دد ناسيد و همو كرد وكانت اندزان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نبل نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ سَوَن بَخْوَآ تاقيتان دكاين وتادرب خينو ديار ب مجاهدان وخراجران وتها والطان ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لا الله شيئا وسيحبط اعمالهم بيجمان كساني كبيبا وربون وبرجري خلشي عند paş awi hq qrastian borom botwa hziyanek ba xwa naqenen w bazwi xwa pila nakani an u kirdaw kanian ya ayha alladin amanu atiy allaha wa atiyur rasul wa la tubtidu a'malakum ay aw kasani ba wartan henawa ferman bardari xwa peygambar إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفّرون فليغفر الله لهم بجمان أوانك بيبا وربون وبرجري خالشيان دك الرباز إخوة فعشان بيبا وري مردن أو قد خاليان خوش نبات فلا تهنو وتدعو إلى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. زباور داران لاوازو سز مبنو داواي آشتی وشروستان شروستان مکن سن کهر ايو الظالو بهسترن یارمتي خواج لگل ايو دايا و پاداشتی کردو انما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ بِهْغُمَانْ جِيَانِ دُنْيَا تَنْهَا غَالْتَوْا غَبَيْكَ خو اگر باور بین نو پارسکار بن خو تم پیدا داد و داوای بەخشیی هەموو دارایی و ماڵتان لێ ناکات ئە يوشمتەلو خ ئەەم ئەگەر خوا داوای بەخشیی هەموو سامانتان لێ بکات زۆریشدا کۆچی بکات لێتان ئەوە سرلوچی و ڕەزیری دەکەن وەڕقوچینەی دەروونتان ها اولا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 وَاِذَا تَوَلَّوْا يَسْتَبِدُّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ بِدَارِبًا أَوْ كَسَانًا كَبَانْدَكْرِن تَالَفِينَاوي خْوا مال بختكن هركسي جرجدي ورازيلي بكات او بيغمان تنهار جرجدي لديجي خوي دكات چونك خوا دولمان دو بينيازا هر او دیگوره با کسانش تری زورچاک که وقت ایو نابن